ما رزقناهم من فيقون انا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 إن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تاتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن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 فَلِمَا يُحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَتَكُونُ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ جديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات عللكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا و اولادكم فتنه وأن الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ان تتقوا ليجعل لكم فرقان ويكفر عن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 بَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَمَ كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ تَشْهَدُهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا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 وما ازلنا على عددنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ اتكم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 فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من قبل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 الذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غرر هؤلاء هم ومن يتوكل على الله فان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 كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا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 استطعت من قوه ومن رباط الخيل تركبون والله ترهبون به عدو والله وعدو وكن واخرين من عدوني لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون من شيء من سبيل الله يوف إليكم, يوف إليكم وأنتم لا تغلبون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا على القتال حرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صادرون يغلبون مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا يغلبوا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 من الله سبق لمسكم, لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله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 والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَجِدُونَ مِنْ شَيْءٍ حتى وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوا وَتُكَتِمُوا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 هَُّذينَ آمَنوا مِنْ بَعْد وَهَا جَرُوا وَجََدُ مَعَكُمْ فَأُلَاائِكَ مِكُمْ وَأُل الأرحَامِ بَعضُهُمْ أَ ل بِ بعض فيِي كِتَمِم إَِّ اللهََِّكُم الله لِشَيْ عَلي